الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشتركوا strengthua <tules> a la ia' al va! Allahies! اللهم <سؤال> محمد رسول <سؤال> الله <سؤال> يا على Oye al farao Allàhu athman allà سرآنا عربيا وأرفل رسولا نبيا وأمرنا باتباعه وقال خذوا عني مناسككم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده صالح حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب وتدبروا قوله تعالى ان اول بيت وضع للناس الذي ب بكه مبارك مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استفاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عباد الله إن الله أكرمكم بزيارة بيته فتركتم الديار وبذلتم الأموال كل ذلك في سبيل الله تعالى الذي أحببتموه والذي جئتم لزيارة بيته وطفتم حوله ودعوتموه وحده وهو على كل شيء قدير فاحذروا أيها الناس أن تلتفتوا عن الله إلجأوا إلى الله في كل شيء وعار عليكم بعد ذلك أن تعلقوا آما لكم بغيره وقد رأيتم بيته وطفتم حوله وسعيتم بين الصفا والمروة تلتمسون فضل الله وتذكرون الله وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته يعلم أمته ويريهم ويريهم أعمال الإسلام بالقول والعمل فما لكم بعد ذلك تشكون في هذه الأعمال لا, لا, لا تحسبوا أن الحي أمر عظيم لا تقدرون على فهمه أنا أذكره لكم في ثلاث كلمات الحج عبارة عن زيارة بيت الله تعالى فمتى جئتم وطفتم طواف القدوم وصليتم ركعتين ذهبتم إلى الصفة وسعيتم منها إلى المروة سبعة أشواط أيضا ودعوتم الله تعالى وذكرتموه ثم لكم أن تتمتعوا بل عليكم أن تتمتعوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك تبقون إلى يوم التروية متمتعين فإذا جاء يوم التروية تجردتم من سيابكم ولبستم الإزارة والرداء وهي ثياب الإحرام وقلتم لبيك اللهم حجا يعني إجابة بعد إجابة لبيك اللهم حجا فخرجتم إلى منا يوم, يوم الثامن فصليتم هناك الخمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وخرجتم من هناك بعد الشمس إلى نمرة وهي في أول عرفات فتجلسون هناك تذكرون الله تعالى حتى يأتي الإمام ويصلي بكم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم بعد ذلك تنصرفون إلى خيامكم وتذكرون ربكم إلى غروب الشمس وتجتهدون في الدعاء لا تكتكلوا على دعاء المطوفين وحدهم بل ادعوا أنتم أيضا ادعوا أنتم أيضا بما يخالج قلوبكم وما تحتاجون إليه في أموركم اللهم اصرف عنا السوء يا رب العالمين اللهم أصلح لي زوجي وذريتي اللهم اهد قلبي اللهم اشف صدري اللهم اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء خدير فقد ورد أن لا إله إلا الله أفضل ما قلته أنا والنبي من قبلي فاذكموا الله كثيرا إلى غروب الشمس ثم ارجعوا بالسكينة والوقار ولا تؤذوا أحدا حتى تصلوا إلى مزدرفة وهناك تصلون المغرب والعشاء جمعاً وخصرا أيضا وتبقون طول الليل ومن لم يستطع أن يبقى هناك طول الليل فعلى قدر ما تيسر واعلموا بهذه المناسبة أنه لا حرج في الدين وأن كل حرج تستاء منه نفوسكم فالله, فالله تعالى قد يسره عليكم فإذا لم تستطيعوا البيات في مزدلفة فاجلسوا فيها على قدر المستطاع وازهبوا إلى منا وهناك ترموا الجمرات وقولوا مع كل حصات وقولوا مع كل حصات الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا وهنا تذهبون إلى الزبح إن كان بقي عندكم زبح تذهبون هناك وتح وأيضا وتحلطون رؤوسكم أو تقصروها بعد ذلك وتلبسوا سيابكم وحينئذ يسمى هذا التحلل الأول وأما التحلل الثاني فهو بعد طواف الإفاضة ومن كان منكم شاع اولا فليس عليه سعي ان كان مريضا أو ان كان رجلا مسكينا لا يستطيع في الزحام رجل ش... رجل شيخ كبير واهن العظم فالله سبحانه وتعالى قد خفف ذلك والنبي بين ذلك ايضا فما عليه وإن كان قادرا على على الشاية ليشعر لا حرج في ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق بمنه وترمه ونسأله أن لا يقطعنا عن زيارة هذا البيت والسلام عليكم ورحمة الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم عور المغضوب عليهم ولا الظبين تسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجعله فاء أحوى سنقررك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجار وما يخفى ونسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشأ ويتجنب والأشقى الذي يصلى النار الكبرى كن لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وبكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إلا ذا الذي اصطح في الأولى يصح في إبراهيم وموسى الله أكبر, الله, أكبر. الله, أكبر. الله ربنا لك الحمد الله أكبر رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم التين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضارة الدين خلتاك حديث عاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسخى من عيم آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جود أجور يومئذ ناعمة لسعي أراضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونارق مصفوفة وزوابي مبتوسة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 إلا من تولى يكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إجابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر Allah, walla wala السلام عليكم ورحمة الله السلام, السلام.